اقول يمنو فت يرى الله عنا لكم ورسوله والمؤمنون اقول يمنو فت الله عنا لكم ورسوله والمؤمنون واتمردون الى عالم الغيب والشهاده فينادى اكون بما كنتم تعملون 국민 es disappointment